أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بطره غشاوه فمن يهديه من بعد الله فَن يَهْدِيهِم مِّن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْر وَمَا لَهُ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِن إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عليهم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ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 بالحق. إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته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 قل ما ندري ما الساعة إن إلا ظلما وما نحن بمستيقنين